لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونحمد الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هذه له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أن عبده ورسوله أما بعد فإني وأنا جادت لاحظت شيئا وهو أن بعض إخواننا يشحنون هواتفهم أن قال في كهرباء المسجد أن هذا لا يجوز لأن هذه الكهرباء وقف على المسجد ولا يجوز استعماله في منافع الخارج مثله مثل القيمطرات تعقل القيمطر هذا اللي يحط عليه الكتاب بعض الناس يأخذوه يتكى عليه يطويه ويحطهه على الحياة ويتكى باش يجي ظهره يعني مرتاح وبعضهم يفتحوا ويربد عليه يديره وسادة هذا لا يجوز لأن هذه القمطرات إنما وقفت بأجل القراءة فيها سواء كان علما أو قرآنا في المسجد ولا يجب لأحد أن يخرجها إلى بيته ليستعين بها وكذا الكهرباء لا ينبغي أن تستعمل في الأغراض الخاصة الله تعالى أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى إعادة الجنب الصلاة ورسله إذا صلى ولم يذكر وغفله ثوبة قال حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكذوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر ما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شرع الإمام مالك رحمه الله تعالى في بيان باب جديد من أبواب الغسل أيضا وجزء من جزياته وهو قوله باب إعادة الجنوب الصلاة باب إعادة الجنوب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه وهذا الباب قد ضمنه الحديث الأول وهو ما رواه الإمام مالك رحمه الله عن إسماعيل بن أبي حكيم وهو القرشي مولاه المدني وثقه بن معين والنتائي كان عاملا لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في سنة ثلاثين ومنه هذا الراوي له في الموطأ 4 4 احاديث له في الموطأ 4 احاديث هذا من ضمن الأحاديث المنقطعة عندما نقول منقطعة لأن, لأن عطاء بن يسار لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فالإمام مالك قد روى هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر وعطاء بن يسار من التابعين وهو مولى, مولى ميمونة بنت الحارب رضي الله عنها وهم أربعة ابناء يسار عطاء بن يسار وسليمان بن يسار سيأتينا إن شاء الله وعبد الله وعبد الملك كلهم موالي ميمونه وقد أعتقتهم ميمونه مكاتبة وكلهم أخذوا العلم عن ميمونه وأحفظ هؤلاء الأربعة الإخوة هو عطاء وأكثرهم حديثا وأفقه هؤلاء الأربعة هو سليمان أخوه ابن يصار وهو أحد فقهاء المدينة السبعة وأما أخوهما الباقيين وهما عبد الله وعبد الملك فهما مقلان جدا هذا الحديث الذي ذكره الإمام مالك تحت هذا الباب فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدر في صلاة من الصلوات وجاء فيه رواية ابن حبان وابي داود عن ابي بكرة ان هذه الصلاة هي الصلاة الفجر صلاة الصبح ثم اشار اليهم بيده ان امكتوا هذا يدل على انه لم يتكلم معهم وانما اشار بيدهم هكذا ان امكتوا فذهب ثم رجع وعلى جلده اثر الناظر في هذا الحديث يظن ان الامام مالك إنما أورد هذا الحديث تحت هذا الباب ببيان حكم من الأحكام وهو جواز جواز أن يأتم المسلم بإمام على جنابه هذا المتبادل للذين لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في هذا الحديث الذي رواه مالك أن النبي صلى وسلم بعد أن كبر رجل صلاة تذكر أنه كان على جنابه فأشار إليهم أن يبكتوا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة وهو على غير طهارة بخلاف من لو دخل الصلاة ثم أحدث داخل الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل الصلاة وهو على غير طهارة أصلا لأنه كان على جنابه ولم يورد الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب لبياني جوازي أن يأتم المسلم بإمام كان على جناته هذا لم يريده الإمام مالك لماذا؟ لأن الإمام مالك وإن روى هذا الحديث وهو منقبع ومرسل وتلاحظون أن الإمام مالك يكثر من الأحاديث المرسلة لأن الحديث المرسل عند الإمام مالك هو حجة كالحديث الموصول عنده وربما يكون أقوى عنده في الحجية لأنهم قالوا إذا الراوي إذا أرسل فقد تكسل لك أما إذا بكر الإثنان فإنك فإنه قد يعني كلفك بأن تبحث عن الإثنان أما إذا أرسل وأفقط الرواس فقد تكسل لك بهؤلاء الصافحين بأنهم ثقة لكن الصحيح من أقوال المحدثين وهو الذي عليه عامة علماء الحديث أن الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف لأن الصاقط بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف قد يكون الصاقط صحابيا أبقى طه التابعي فإن علمنا أن الصاقط صحابي فلا حرج في أن نثبت الحديث لأن الصحابة جهالتهم لا تضر لأنهم كلهم عدوا فلو قال التابعي عن رجل من أرحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الحديث صحيحا لكن لو قال في الإثنان عن رجل أن فلانا قال هذا الرجل المبهم الذي لم يسمى يصير الحديث ضعيفا في حكم المنقطع لأن هذا الراوي المجهول لا يعرف أهو ثقة أو ليس بثقة أما جهادة الصحابة لا تظر لماذا كان الحديث المرتجل ضعيفا لاننا لا ندري من الثاقب في الاسناد هو الصحابي أم غير الصحابي فاذا كان الاحتمال بان الثاقب غير صحابي يحتمل ان هذا الراوي الذي هو ليس من الصحابه يحتمل انه من الثقات ويحتمل انه ليس من الثقات ومع قيام هذا الاحتمال يرد الحديث المرتجل إلا ان يظهر من طريق اخر الثاقب في السند في هذه الحاله يعتضد ويتقوى هذا المرتض في هذا الطريق الموصول فيصير حديثا سابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت إن الإمام مالك رحمه الله أورد هذا الحديث وهو عنده أن غيره أثبت في الصحف الصحة من هذا الحديث وهو حديث أبي هريف الذي يرويه الإمام الزغري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريف البخاري ومسلم وكذا أخرجه أبو داود والنساء أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة وجاء في لفظ الحديث أنه صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف هذا في حديث الشيخين حديث البخاري ومسلم حديث نبي هريح عالم قال ابو هريره انه صلى الله عليه وسلم خرج وقد اقيمت الصلاه وعدل في حتى اذا قام في مصلى وانتظرنا ان يكبر انتبه. حتى اذا قام يعني النبي في مصلى قال ابو هريره وانتظرنا ان يكبر معناها ان النبي لم يكبر فانصرف يعني ذهب الى بيته ليغتسل جاء في روايه مسلم من طريق زهري دائما رواية في غاية الفراحة حيث قال قبل أن يكبر فانصر وهذا نصر في أنه عليه الصلاة والسلام لم يكبر وهذا الذي يوافق مذهبا الإمامنا أنا بيوم كنت أحد يعني كلم شيء ضعيف أرجو أن تنتبهه جيد كنت أحد الناس أني شايفهم نعتو ما أدري جاوبك لنعتو وأنا لا ألومهم لكن أرجو أنهم يجاهدوا أنفسهم حتى ينتفعوا بهذا الذي نقول لأنه مهم جدا تترتب عليه أحكام مذهب الإمام مالك أن الطلاة لا تصح إذا دخل فيها المأموم قبل الإمام مذهب الإمام مالك وهو المذهب الصحيح وهو الذي عليه جماهير أهل العلم خلافا للشافع رحمه الله أن صلاة المأموم لا تصحه إذا دخل في الصلاة قبل إيمانه ولهذا كان من فقه الإيمان أن يسرع بالتكفير وأذل ينطب فيه كثيرا بعض الآئمة كيد خلقوا الله أكبر كان شيء مأمومين مذلوبين يقول الله بل ما يكمل هو الله ويكون قال الله أكبر فينبغي على المسلم أن ينتبه لمثل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع الإيمان في مثل هذه الأركان فقال فإذا كبر فكبروا وواجب على المأموم أن يتابع إيمانه فإذا سبق الإيمان فإن صلاته باطل إن كان فعل ذلك عمدا نحن نتبه أما السهم فله شأن آخر تكلم عن العمل مقتضى الحديث الذي أورده الإمام مالك رحمه الله تعالى في بداية هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى الصلاة وكبر تكبير الإحرام صحيح ثم كبرت فهذا فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه على جناس فأشار إليهم أن يمكثوا معنى هو صلاة أخرى انتهت بطلت لأنه على غير طهار وهم قد كدروا بالصلاة فإذا رجع لم يرد في الحديث أنه استأنقوا الصلاة يعني عودوا الصلاة وإنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ما بقي من هذه الصلاة كأن الحديث فيه إشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على صلاةه وهذا باطل هذا باطل بإجماع لماذا طابل؟ لأن الذي يجوز له أن يبني على خلاف بين أهل العلم من دخل في الصلاة وهو على طهارة ثم من تقضى هذا الذي وقع فيه الخلاف أنه يجوز أن يبني لحيث يذهب يتوبأ ثم يبني على ما كان قد صلى أما من دخل صلاته وهو على غير طهارة أصلا فإن صلاته غير فحيحة لأن, الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور وهذه صلاة بغير طهور ولا يقبل صلاة أحدهم إذا أحدث حتى يتوصى إذن المصير إلى حديث أبي هوريح ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن بطال رحمه الله قال ابن بطال ومالك الذي رواه يعني هذا الحديث في موطأه تركه أي لم يعمل به ومالك الذي رواه هذا يعني روا هذا الحديث في موطعه تركه يعني ترك هذا الحديث وأراد أن يعرفنا أنه رواه ولم يقل به لأنه قد صح عنده أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن كبر حينئذ على ما رواه أبو غريرة وهذا حديث, حديث رواه يونس ومعمر والأغذاعي وصالح ابن كيتان عن الزهري وهم أربعة من تبار الثقا روض عن الزهري عن أبي ثلمة ابن عبد الرحمن عن أبي غريرة أن النبي الله لن يكدر في الصلاح وإذا علمنا هذا فليعلم أن الإمام إذا صلى بالناس على غير طهارة ثم تذكر بعد أن تمت الصلاة بعد أن يقضت الصلاة فليس للمأمومين أن يعيدوا الصلاة هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في حديث عمر سيأتينا في حديث عمر ابن الخطة لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقع له هذا سهوا هذا الشيء الذي وقع للنبي صلى وقع على سهوا قد يقول قائل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 يروى هذا الحديث لكنه حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام يجري عليه السبب في العبادة كما يجري على سائر النفس لكن هذا قليل عن النبي صلى الله عليه وسلم جدا بل إنه قد يعد في المرتين أو الثلاثة وقد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا السهب في حديث أبي هريرة في قصة باليدين وهو أنه عليه الصلاة والسلام وهذا في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام صلى إحدى صلاتي العشي يعني الظهر أو العصر ثم سلم من ركعتين يعني صلى ركعتين ثم سلم ثم أخذ ناحية في جهة المسجد واتكأ على عمود و وبع خده على كثفيه وخرجت سرعان من مظلوبين خرجوا الذي يسلم الثانية يسلمها بالوفية بالما يكمل الإيمان ونبه إلى المهم يا إخواني كثير من الناس يخرجوا من الصلاة قبل الإيمان وهذا أيضا يعني كثير من الآئمة هدان الله وإياهم بقلة فقههم إذا سلم يجب فيها بجمدان السلام عليكم ورحمة الله سَلَا لَخُرِكُ النَّاظُّ بِالْصِبَطُّونَ وَالْطُنُوبِينَ وهذا من قلة الفقه يا إخوتي فعلى الإيمان أن يسلم ما هوش ما يكونش الحروف لكن يسلم بسرعة حتى يسلم الناس وراءه ولا تبطل صلاتهم فخرج السرعان فقام رجل في القوم يقال له ذو اليدين وسمي باليدين لأن يداه كانت عظيمتين فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقصرت الصلاه ام لنفذ لانه انه يصلي اربع ركعات سلم النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين والصحابه كانوا في تحفظ لانهم ما دام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فالوحي يتنزل وربما ننسى من الاربع فقال له الله اقصرت الصلاه ام لنفذ قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا يدل على انه قال لم تقصر ولم انس الان راه يقين ان طحي يقين يقول فبيقول القاهر علاش النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفش بحال دي. ما يقين النبي صلى الله عليه وسلم قابله يقين ذي يدين ذي يدين متيقن انه صلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم متيقن انه اتم وليس في ذهنه انه صلى ركعتين فقال بل بل, بل طليت ركعتين فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر فقال أرأى حقا ما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فقام فكبرق صلى ركعتين ثم سجد بعد السلة هذا الحديث دليل قوي على أن النبي صلى الله عليه وسلم يسهو وكذا ينبغي أن يكون عليه الناس لأن هذا السهو مكتوب على الناس جميعا ثم إن أهل العلم اختلف، هل الذي يسه في الصلاة أفضل أم الذي لا يسه في الصلاة أفضل فهذا بعضه أهل العلم إلى أن الذي يسه في الصلاة أفضل من الذي لا يسه وقالوا الذي يسه في الصلاة دليل على أنه منشغل بما هو أعظم من الحركات والأعداد فشغله يقينه بالله وما أعده الله عز وجل بالمؤمنين وحضور القلب في هذا عن حساب عدد الركعات او حساب الحركات لكن هذا القول بعيد وضابل بل الذي لا يتهو في صلاةه هو الافضل لان الله تعالى امرنا ان نعبده على كيفية مخصوصة فواجب على المسلم ان يستحذر ذهنه وقلبه في صلاته لحيث يدري ما قرأ ويدري عدد الركعات والحركات التي يقولها ويفعلها كثير مننا منكم بل عندي أثاركم إذا اتخمرت طالب انتجلوا. حتى يحكى أن عن أبي حنيفة أنه كان ذا عقل يعني, يعني كانت له يعني حكم في, في, في أبواب من العلم رجلا جاءه فقال يا إمام إني خبأت صرة من المال وما عرفت أينما كان فدلني على طريقة أدرك فيها هذا المكان سرة عبران خبها مثلو أتلف عقله مع رشع وراء إلى تحت الخد أو إلى تحت الكارراز أو إلى مع رشع فقال له إمام أبو حنيفة إذا أردت أن تجد هذه السرة فقم إذا كان الليل فقم من الليل وأحسن الغرور ثم طل ركعتين لا تحدث به منف يعني تصلي ركعتين حاجمت جفعة مثل أمور الدنيا لذلك فقر الأخير لما قام الرجل وفعل ما أمره به سيد به عندما كطر عمر رئيس فرق تعف الله تنزهك فإبليز إغواني يسهل عليك أمورا عظيمة في الدنيا على أن لا تصلي ركعتين لله خالق ولهذا تجدنا أن كل شيء من ثوالي لهم تفكروا لا ساعة حاجة كاملة تجيش في البال غير تدخل في الصلاة ويقولون كما هي في الصلاة الفنانية وتقعد تخمم عليها في الصلاة وكان عندنا أقديماً وحد الإيمان أدانا الله وإياه ما أدل ماذا فعل الله به أبي سير الخمسة والثمانين في حد المساجر بجمال بي العوجة ثلاثة كون غيبة كان إذا أتمت صلاة يستجويب المصلي ماذا قرأت أنا في صلاة المغرب وماذا قرأت في صلاة العشاء كان يحرج الناس والقليل من الناس من يعرف الصورة التي صلى بها وكان يصلي صور صغيرة فالقليل من الناس من كان يقول صليت صورة كان كلهم عقولهم شائدة فنسعر الله أن يوفقنا للقشوع والقبور في الصلاة المقصود يا أخواني أن الإمام مالك رحمه الله إنما أورد هذا الحديث كما قال الحافظ ابن عبدالبر قال إنما أدخل مالك هذا الحديث في هذا الباب للإعلام بأن الجنوب إذا طلى ناسيا قبل أن يغتسل ثم ذكر كان عليه أن يغتسل ويعيد ما طلى وهو جنوب وأن نسيانه لجنابته لا يسقط عنه الإعادة وإن خرج الوقت لأنه غير متقاح هذا الذي بأجله أورد الإمام مالك هذا الحديث تحت هذا الباب يعني إنما أورد الإمام مالك رحمه الله هذا الحديثة ليبين لأن الإنسان إذا كان جنبا ثم صلى ناسيا فإنه يعيد الصلاة التي كان قد صلىها على جنة وإن كان ناسيا لأن القاعدة عند العلم كما يذكر بعض أهل العلم أن القاعدة أن النسيان أن النسيان يلغي الموجود ويبقي المفقود أن النسيان يلغي الموجود ويبقي المفقود ومعنى هذا أن الإنسان لو صلى مثلا صلاة الظذر خمسة ناسية ثم أتم صلاته فإن صلاته صحيحة فإن صلاته صحيحة ولا يقالب بإعادة وإنما عليه أن يتجده سجدتين للسبب والعكس أن النسيان لا يوجد المفقود إذا كان من أطل الموجود فإذا صل الإنسان الربعية ثلاثية نسيانا ثم خرج من الصلاة وتطاول الزمن ثم تذكر أنه صل ثلاث ركعات فإن صلاته باطلة ويجب عليه أن يعيدها لأن نسيانه لهذه الركعة المفقودة لا يشبره النسيان بل عليه أن يعيدها فهكذا الجنوب إذا فلّى على جنابه وهو على نسيان فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة بل يعيد الصلاوات التي كان قد فلّاها بهذه الجنابة لأن هذه الصلاة تبقى في الذمة ما دام أنه لم يغتسف ما دام أنه لم يغتسل لذا قلت قال ابن عبد البر رحمه الله إنما أدخل مالك هذا الحديث في هذا الباب للإعلام لأن الجنوب إذا فرناسيا قبل أن يغتسل ثم ذكر كان عليه أن يغتسل ويعيد ما فرنا وهو جنوب وأن نسيانه لجنابته لا يثلط عنه الإعادة وإن خرج الوقت لأنه غير متقهر ولا يقال إن الإمام مالك رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في هذا الباب لبيان جواب صلاه الماموم مع الجنوب لأن هذا غير فحيش ومذهب الامام مالك أن من احرم بالصلاه وهو على غير طهاره الاقل فانه لا يبني وان صلاته باطله وعلى الماموم ان يثانف التكبير, التكبير مع الامام وعلى الماموم ان يثانف التكبير مع الامام والإشكال يحله حديث أبي هرير الذي نكرناه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى الصلاة لم يكن كبر قبل لم يكن كبر لي الصلاة وبهذا يزول الإشكال فإذا لم يكبر النبي صلى الله عليه وسلم معناه أن الطحابة لم يكبروا بعد فلما أشار إليهم أن أمكانكم كما جاء في الحديث أو على مكانكم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وراجع فلما كبر كبر بعده الناس هذا يحلو الإشكال كلية طيب قد يقول قائل أن هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مالك بلفظ أنه عليه الصلاة والسلام كبر ثابت من حديث أبي بكره رضي الله عنه فهذا في سنن أبي دوو و صحيش حبان في حديث أبي بكرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ابن حبان رحمه الله حمل هذا الاختلاف لأن حديث أبي هريرة حديث قوي جدا رواه الظهري من طريق أبي سلم وهو من أثبت الناس في أبي هريرة عن أبي هريرة والثهري يرويه عنه والثهري من هو في الإمامة والحب ويرويه عنه أربعة من كبار التفاة معمر ويونس والأوزاعي و على آه... آه... آه... و من وابع معمر ويونس والزهري آه... معمر ويونس والأوزاعي وصالح بن قيثان ابن حبان لما رأى هذا هذه القوة في حديث ابي هريره حمل على ان قصته تعدل في واحدة كبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي الاخرى انه لم يكبره أما الرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر فحملها الحفاظ منهم الحافظ بن حجر على أن المقصود بكبر أراد أن يكبر قالوا بأن الماضي إذا ورد فعل الماضي قد يراد به الشروع في الفعل ومنه قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم هذا فعل ماضي إذا قمتم والمقصود إذا آربتم أن تقوموا إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم أو إذا أردتم أن تصلوا وإذا قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاتعذ بالله ليس المقصود أنك تستعيد بالله بعد أن تتم الكراءة بل المقصود إذا أردت أن تقرأ فاتعذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا جمع حسن بين هذين الحديثين حتى يزول الإشكال الوارث في هذا الحديث إذن قال يحيى عن مالك عن إسماعيل ابن أبي حكيم أن عقى ابن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلاة قلنا لي الصلاة الصبل كما في رواية في أبي داود وابن حبان عن أبي مكرة ثم أشار إليهم بيده أن انكتوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء وعلى جلده أثر الماء لماذا قال وعلى جلده أثر الماء يا أخواني يستدل بهذا على أن الماء المستعمل طاهر وليس بنجد ولم ينشفه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيه فوائد كثيرة فيه فوائد كثيرة يعني نقتصر منها على بعضها فيه جواز النسيان على الأنبياء في أمر العبادة لأجل التشريع فيه جواز النتيان على الأنبياء في أمر العبادة وذلك لأجل التشريع وفيه جواز الفصل بين الإقامة والصلاة للعذر جواز الفصل بين الإقامة والصلاة دليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن يكثوا ثم وكانت قد أقيمت الصلاة كما في حديث أبي وراء ثم ذاهب إلى بيته وحجرته و ارتفل ثم رجع وهذا فاطل لا ذأث به وهذا يدل على جواز الفطل بين الإقامة والفطلات لأجل العذر أيضا في هذا الحديث من الفوائد أنه لا ينبغي أن يستحيا في أمر الدين فيه أنه لا ينبغي أن يستحيا في أمر الدين وما يتعلق بالدين من أين يأخذ هذا؟ يأخذ من توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وعلم الناس جميعا بأنه كان على جنابه وذهابه بالاغتسال فلم, فلم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم الحياة من أن يذكر هذا لأنه في مصلحة في الدين ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها حينما ذكرت عن نساء الأنصار قال نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين لأنهن كن يسألن ولا يستحيين في السؤال عن دين الله جل وعلا السائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث فيه جواز انتظار المأمومين للإمام فيه جواز انتظار المأمومين للإمام قياما عند الضرورة قياما عند الضرورة وهو غير القيام المنهي عنه ويستدل هذا أو دليل من الحديث أن الصحابة ضقوا قياما حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم سيدة الخامسة فيه جواز تأخير الجنوب الغسلة عن وقت الحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجنب ولم يغسسل فور الحدث بعد الحدث مباشرة فإنما تركه وأخره حتى نسيه صلى الله عليه وسلم هذا فيه دليل جوازي تأخير الوقت الأصلي عن وقت الحدث فيه جواز خروج الجنوب من المسجد فيه جواز خروج الجنوبي من المسجد ولا يلزمه التيمم لأجل المشيث خلافا للثور وإسحاق الضراغوية لأن الجنوب لا كان في المسجد سيحتاج للخروج قد قال بعض العلم كالثور وإسحاق بأنه يلزمها أن يتيمم لأجل أن يمشي في المسجد وهو على طهارم هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لنقل إلينا فلما لم ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم عندما تذكر أنه جنوب لس على جواز فروج الجنوب وهذا قد يحدث إذا كان الإنسان مثلا في الاعتكاس واحتلام بالليل فإنه يجوز له أن يعبر المسجد و يمشي في المسجد بأجل أن يخرج بالاغتسال فائدة السابعة والأخيرة التي نقتصر عليها في الحديث تخصيص للنهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان جاء في حديث أبي غريرا أن رجلا خرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن فقال أبو غريرا رضي الله عنه أما هذا فقد عطى أبا القاتل وقد ورد النهي عن خروج بعد الإقامة من عذن في هذا الحديث يخفص هذا النهي فإذا خرج الإنسان بأجل عذر شرعي كتجديد وضوء أو كأن يدرك بأن الإمام الذي يطل معه إمام لا يجسن الصلاة وأنه إمام يجحن في القراءة خاصة في الصلاة الفاتحة وهو من ذلك فلا حرج عليه أن يخرج من المسجد ويغير مسجداً آخر لأن هذا عذر صرعي أما أن يخرج لأجل أن هذا الإمام صوته ليس بحسن مع أنه يقيم القراءة بقية إقامة جيدة أو لأجل غرض آخر فإنه لا يجد له أن يخرج من المسجد إلا لعذر هذا مجموع ما يتحفل من فوائد هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه يتلخص منه أن الجنوب إذا دخل في الثلاث ثم تذكر أنه على جنابه يجب عليه أن يقطع بغل فإن كماذا مع علمه لأقل قيام الحياة المزعون فإنه يأثم إثما عظيم فيه أيضا أن بفوائده إما يؤخذ من أحكام هذا الحديث أنه إذا فرل الإمام بإمكانه غير قهارة سيئتين هذا على كل حال لن تعجلوا شاء الله وتعالى في حديث عمر الذي ياتي بعد هذا الحديث القاعدة التي ذكرتها عن المسيان هي قاعدة علمية صحيحة أن المسيان أن المسيان ينزل, ينزل الموجود منزلة المفقود أو المعدوم أن المسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم لكن لا ينزل المعدوم منزلة الموجود المسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ولكن لا ينزل المعدوم منزلة الموجود ومثاله طروات التي ذكرناها فإذا طلى خمسا نسيانا فإنه ينزل الموجود منزلة المعدوم ما هو الشيء الموجود سؤال مجهده ركعة زائدة إذن قلنا الليسيان ينزل الموجود هي الركعة الخامسة هذه موجودة منزلة المعدوم كأنه لم يصلي ركعة زائدة لكن لا ينزل المعدوم منزلة الموجود فإذا صلى الرباعية الثلاثية فهناك شيء معدوم ما هو؟ هو ركعة لا ينزلها منزلة الموجود هذا يقول كأنني صليت الأربعة منها بل يلزمه أن يعيد هذه الصلاة أبدا هذه قاعدة مهمة في الكرس قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زييد بن الصنط أنه قال خرجتنا عمر من الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال والله ما أراني إلا قد ما احتلمت ما أراني قال ما أراني نعم. فقال والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اقتسلت قال فاقتسل وغفل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا هذا الحديث الذي ذكرنا بأنه العمدة في أن الإمام إذا صلى بالناس على غير طهار ولم يتذكر إلا بعد انتهاء الثلاث فإنما يلزمه أن يعيد الثلاث وحده ولا يلزم ذلك المأمومين لدخل الإمام في الثلاث ونسي أنه على غير طهار ثم صلى صلاة كاملة وبعد أن سلم تذكر بأنه كان على غير الطهار ليس مأموم يجمع عرض الثلاث لا يطلقون كعباطة فصلاةهم صحيح لأنهم غيروا غير مكلفين بعلم ما غاد عنه طيب لو حصل أن الإمام صلى ركعة أو صلى جزءا من الصلاة ثم أحدث في الصلاة وسمعه الناس فاستحيه هو أن يخرج وتماد الناس معه في الصلاة هو استحيا أن يخرج انتقض ضوء حدثا سمعه الناس وحشم كما نقوله نحن نحن نغطي رعوة يمكن أن يحصلها كجوة يكملوا وصلات يقولوا يقولوا أنه ليس الإيمان كون يحب الصلاة استحيا هو أن يخرج وتمادى في صلاته والمأمومون ثبعوا أنه أنه الإمام ثم تلادوا معه في الصلاة في هذه الحالة تبطل صلاتهم جميعا لعلمهم بأنه على حدث وطلوا معه وهو على حدث إذا شوف صورة غير غير, غير متشابهة صورة الأولى الإيمان يدخل إلى الصلاة على غير طهارة أو على حدث والمأمومين لا يعلمونها فإذا أتم الصلاة تذكر هو أنه على غير طهارة في هذه الحالة لا يلزمه أن أو لا يلزم المأمومين أن يعيدوا الصلاة بل يلزمه هو أن يعيد الصلاة والدليل حديثه او الأخر الوالد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الذي نتكلم عنه سورة ثانية الإيمان يحدث ويتمادى في صلاته لا يخرج من الصلاة تعرفوا الصنعي إخواني سنة إحدث في الصلاة وقد يحدث هذا لنا جميعا قد يحدث في الصلاة يعني لأجل قيام الحياة يجوز له أن يمسك بأمسه ما يسلمش للنسرة البطلة لا يحتاج إلى التسليم من أحدث الصلاة لا يحتاج إلى التسليم وإنما السنة أن يمسك أنسه ليوهم الناس بأن الرعاق قد يعني تمكنا منه كأنه راح, راح يشد يده هذا ويخرج يقول دهما يقول الله راح يسير له الدم للنساء هو راح ذلك فهذا مريح يعني الإنسان يحقر على الحياة وهذا الشيء المطلوب بين الناس حتى لا تسقط المرؤة قل فإذا أحدث الإمام وعلم المأمومون أنه على حدث وتماد الإمام في صلاته وعلم المأمومون أنه على حدث بطلت صلاة الجميع مثال أخرى متعلق بهذا هذا دعم الإمام يا أحمد رحمه الله يقول إذا تذكر الإمام أنه على حدة داخل الصلاة بطلت صلاة الجميع يعني الجزء الذي صلىه يدقل إذا ادخل الإمام مثلا في الصلاة تصلى بالناس فركعتين في صلاة الظهور ثم تذكر أنه على غير طهارة يقول الإمام أحمد أن صلاة الجميع باطلة لكن الصحيح أن الصلاةهم ليست بباطلة لأنهم لم يكلفوا علم ما غاب عنهم بل تبطل صلاته هو التي كان قد صلىها ثم يقدم أحدا يصلي بالناس أو يقدم الناس من يصلي بهم أو يتم بهم الصلاة فإن لم يجدوا من يقدموه صلوا فرادا وصلاةهم كلها صحيحة السائل الصلاة بها وجرنا جاهلين من مسائل العلم دا يا اخوان في القيل والقال ضاعت والله ضاعت اعمارنا اللي فاتت 40 اللي فاتت 50 واللي فاتت 30 واللي فاتت 20 ده من اعمارنا يا إخواني. هذه عبادتنا يا اخواني التي نعبدها الله نعبد الله تعالى نعبد الله تعالى بها كل يوم لا تعرف عنها الا القليل القليل جدا كانوا في وقت من الاوقات اسمحوا لي هذه سوله مرويحه يقول بعد الاوقات كانت فيه شعله بزاف شعله شعله بزاف يعني ما شاء الله العلم تاعها طالع وكانوا من اخواننا من يتهافتوا على هذه التجمعات التي ليس فيها ذكر الله تعالى إلا القريب وكان هؤلاء الذين يخطبون في الناس في الأمور السياسية يزهدون يزهدون في مثل هذه المسائل نقولوا حتى أن بعضهم من, من أكبر زعناء السياسة في البلد الزائر المنتمين للإسلام أو الذين يخطبون على الإسلام وأنا حضرت هذا يمجد من الماجد سو اذا عند دجاجة طاحت في بئر جمال واحد مسكين عنده دجاجة واش في البير ما تحب ياكلها ما حبش يرميها هذاك واش عنده ثاني شوف فيها بلاك راح يدير بها وليمه بلاك راح يدير بها مولود يخير له في المولود عليها شيء فساله عن حكم اكل هذه الدجاجة فوالله ما عرف الجواب لأنه جاهل بمسائل الشريعة وأنا عرف أنه جاهل ما عرف الجواب قال المسلمين يقتلون في غزة وانت تسألوني عن دجاجة شوف هذا الشيء السياسي حتى يقولوا الله أنا من عرف شوف أنا من عرف جل منهم سخنوا سخنهم حتى خرجهم الدخال من نيفهم من قاعدين قاعدين قاعدين قاعدين رحي هذا وش نعرف من عرش مساء الشريعة هذا يدل على أن الورع والتقوى لا يوجد في مده هؤلاء سألك عن زجاجة ما تتلوه قل له ها هو الحكم ومبعد تكلم له عن النسل يرام يموت في غذة النسل يموت في غذة رحمهم الله وما لنا حيلة إلا أن ندعو لهم لأنهم من جملة المسلمين والله إن قلوبنا تتحرق على كل مسلم يؤذى ما هو يختل يؤذى بشوكة يؤذى بطبعة في وجهه فما بالت بهؤلاء الذين يختلون أسأل الله أن يرحمهم وأن يجعل مكانهم في عليين لكن ما لنبدو ليس لنا حيلة ليس لنا حيلة في أن نفعل شيئا سوى أن ندعو لهؤلاء جميعا لكن أن يحيد المسلم وأن يزهد في مثل هذه العلوم والله إن هذا من أكبر الجناية على لأننا نظفر ونعيد ونكرر لأن الناس إذا صلحت عبادتهم صلح حالهم وأحسن وأطلح الله جل وعلا من شؤونه أما إذا لم ينتبهوا إلى عبادتهم ولم يعيروها في اتباه لأن بعض الناس لما تقولوا يرد الصحة يقولوا يرد أن نصلي يا خيطة كأنوا دير مضيطة بالعالمين نصليش كما تتسال عن صلاتك عنه ووضوء تسال جي للامام تقول له يا امام ها الطاقه طوبك قدامي تعرفش ها الطاقه ها ولما توضى ضك قدامي انا منعرفش طوبى انا منعرف نقرا منعرف نكتب منعرف والو الطوب قدامي نشفى كيفاش توضيت انت توضنت نفقد فيكم القيامه نقول له يا ربي هذا اللي وراني روحي اذا غلط ما قلت له هذا اللي وراني الوان وعلمني فيش عيدي اخوان الشيء الادهى والامر ان حلقات العلم اللي فيها التعليم مثل هذه الاشياء الناس ما يعبوش بها خارجين وراهم لاهين واحد في مر قادم واحد راه منشعار في تجارة اخواني الدنيا هذه عندها وقت اعطي وقت وعطي لدنياك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم وقته اثلا ثلاثا ثلث لربه في يومه يوم اليوم تاعتني حسنو ثلث خطرات يوم ثلث لربه وثلث لأهله وثلث لنفسه والثلث الذي لنفسه يقسمه مع المسلمين يشبع حوال المسلمين فإحنا يا إخواني شوف ما خلينا شوية ربه ما خلينا شوية الأهلنا سأنه كثير من نتارا مش كمرن ما يدخلش كعلا دا الدار غير يدخل يسمع شوية زيات عدلاء رئاية تكتن أولادك ما تكتنس يخرج مولا ست 13 تعليل وحده يربض ودمدل في طباحه ويجري يجري يجري يجري وبعد تليفون يحبس يخدم في الطباح حتى 13 تعليل هو يبيع ويجري اعطى الراحة لنفسك يا أخي أرحم روحك اغلق تليفون أروح للمسجد عمر الإيمان داعك اجلس في المسجد بين المغرب والعيشاء يوميا ونشوف الأثر العظيم الذي تجده في أنا غافليني أخوان والله إننا غافلون غفلة عظيمة والرهم المسلمين اللي يجلسوا في المسجد بين المغرب والعيشاء أو يجلسون بعد العفل أو يجلسون بعد الفجر يريح شد المصحف ويدخلوا وي... مع رب العالمين ويذكر الله تعالى حتى تلين هذه النفس الخبيثة التي استحوذت عليها الدنيا والشيطان لابد يا من يعني من تنشيط لحركة الإيمان وحركة الذكر لرهيمات دي أخوان كي غير الحركات السياسية الآن كي غير الحركات اللي معندهاش لا تمد إلى الروحانيات بشيء أسأل الله من رحمته وفضله أسأل الله من رحمته وفضله قال الإمام مالك رحمه الله عن هشام بن عروة عن زييد بن الصلد وزييد بن الصلد هو بن الصلد بن, بن معدي كاريف. وهو أ魚 كثيري بن الصرف هذا الحديث يا اخواني أو هذا الإثناد فيه انقطاع هذا الإثناد فيه انقطاع وكل روايات الموط Оطف جات بهذا الانقطاع ولعم الوهم من الإمام مارك رحمه بهذا كثم أهل العلم أن الإمام مارك رحمه الله وهم في هذا الإثناد لأن الإثناد الصواب عن مارك بحيشام بن عروة عن أبيه عن زييد بن الثلط فتقط أبو هشام وهو عروة بن الزبايد لأن زييد بن الثلط لا يعرف أن هشام تتلمذ عنه أو أخذ عنه وإنما الذي أخذ عنه هو ابن الزبايد ولا يذكرون من تلاميذ زييد هشام بن عروة ولا يذكرون من شيوخ هشام زييد بن الثلط فتبين لهذا أن هذا الإثناد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 وهذا في كل نتخي الموفاء وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله في أن ممساقك في الإثنات هو عروه ابني ابن الزبير عند اليد بن الزبير أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف والجرف هو منطقة قريبة من المدينة تبعد ثلاثة أميال على المدينة وهذا الجرف كان فيه أموال أهل المدينة وكان فيها أيضا أموال عمر ابن الخطار والجرف منطقة خارجة عن الحرام وفيها يقف الدجال الكذاب الكبير الدجال الكبير أعاذنا الله من فتنته ونسأل الله أن لا نلحق بهذه الفتنة هذا الدجال الكبير يقف عند جبل الجرف ويقف معه أرحابه لأن الدجال ممنوع من دخول المدينة ومكة لكنه لا يستطيع أن يدخل المدينة فيصعد على جبل الجنس جاء في الحديث أنه ينظر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لأصحابه هذا في فيقول لأصحابه انظروا إلى هذا القصر الأبيض هذا قصر محمد هذا من يعني آيات الله عبد وجل فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار وقدها هام وقد, ها وقد تحقق هذا فإن المسجد النبوي صار أبيضا وكأنه قطر من كثرة التحب والتزيين والتزويق فصار قطر قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجنف فنظر فإذا هو قد احتل وصلى ولم يقتفز فَقَالَ وَاللَّهِ ما أَرَانِي إِلَّا قد احتلمت وَمَنْ شَعَمْتُ يعني دخل إلى الصلاة وقديما كانت الثروج ما كانش الضوء وربما كان الأثر على الثوب ولم ينتبه له ولم يذكر احتلاما نحن بكرنا في الحصفة السابقة أن من وجد أثر الجنابة ولم يذكر احتلاما فيجب عليه الغطب أما من ذكر احتلاما ولم يجد أثران فلا يجب عليه الغطب عمر بن الخطار احتلم ولم ينتبه إلى أثر الاحتلال حتى طلعة الشم فلما طلعت الشم رأى أثر الاحتلال وعلم أنه قد طل بلا طهارة طل على حدث فذهب فقتفل ومثل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وهذا نذهب عمر بن خطار لأنه يغطل المني ويرس ما شك فيه وهذا عمدة المالكية في التحري في بالشيء المشكوك فيه والخلاف في نجاسة المني خلاف كبير الخلاف في نجاسة المني خلاف كبير وقد ورد في الأحاديث أن عائشة رضي الله عنها كانت تحته من ثوب النبي فالله أعلم حتى ورد في بعض الأحاديث أنها كانت تغسله وذكرنا أنه المسألة العلمية إذا كان الخلاف فيها قويا جدا ومعتبرا بدليله في المصير إلى ماذا المصير إلى ماذا طلبة العلم إذا المحكم والمحكم ما هو هو التخلص من هذا المني كان على الثوم وليقول قائل بأنه, بأنه طاهر ولا تخلص منه المحكم أن تتخلص من هذا المني تعبدا لله تعالى لأن الأدلة هذا قوية ومنها فعل عمر رضي الله عنه وقد علم من فعله أنه كان يغسل الثوب من المني وبل كان يرس ما شك فيه رضي الله عنه ثم قال وأذن أو أقام شك الراب والأذان للمنفرد ثنة كما ذكرنا والإقامة واجبة ثم قول بعد ارتفاع أرضها متمكنا يعني متمكنا الإمام للطهارة أو متمكنا من ارتفاع الشمت جدا في الضحى وهذا الحديث قلنا حجة في أن الإمام إذا صلى بالناس على غير ظهارة فإنه لا يلزم المأمومين الذين صلوا معه إعادة الصلاة بل يلزمهم وحدهم لأن هذا قد انتشر عن عمر وعرف ولم يمكن عليه أحد فكان يعني في القوة والحجة ما يكفي شمبکان او What should I do? لیکن وجوب قضائها وهو الذي عليه جمور أهل العلم ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط القضاء على الناس والنائم فالذي تركها عمدا من باب أولى لأنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن خلاتنا ونسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفرت لها إلا ذلك فقالوا هذا الناس والنائم لم يعدروا وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة الذي تركها عندهم مما بأولى وهو دليل قوي جدا وفريق قالوا إنه لا يقضي إن هذه الصلاة وقتها الله تعالى بوقت محدود فليس للإنسان أن يغير وقتها قالوا وهذا أمر مجمع عليه في من صلى الظهر عملاً وغير وقتها إلى بعد الغروب وصل المغرب في وقت الفجر فإنه لا تقبل صلاته إجماعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو لأن الله تعالى جعل لها وقتا مخصوصا لا تصلى في غيره فهذا الذي تركها عمدا ومن وما أكثر من يترك الصلاة عمدا حتى من المصلين هذا ما يتركهاش أيام يعني مع المناس يتركها من ظهر المغرب وبعد يجيبهم طبحة واحدة وبعد يلحب العيشة يقولوا اروح تعشى يقولوا قال العيشة انا اخطوه فيوني وبعد يروح هذا الاسف الشديد شيء مخطي كثير من الناس يفعلوا هذا فنقول لهؤلاء اتقوا الله تعالى في صلاتكم فإنه يخشى ألا يقبل منكم شيء بد نزم بأن الصلاة التي تقع في وقتها لا يقبلها الله عز وجل صبر بابات يقول لك يا أوليدي رح شري لي ضكة وجيب لي ضكة كذمة تابع ثمانية وارمعين ساعة وجيب له كذمة وش يدلك به يقول لك هذا أوليدي بارك الله ومعادي يخطك به الأمر وتموت ولا تتكفى مها وشي إنك ركت نفر بابك بابك يقول لك تجيب لي المانحة بنشربني عكسا بعد يومين أنت تجيب لي تقول له هارك بابا يقول لك ما عليك بابا هات تقول لك خطك بي ثور الله تعالى أعظم وأجل لله المثال العالم يقول لك فضل الظهر الآن أنت بعد يومين لأمور العيشة فضل لها بالنفحة بالنفحة بالقوصة كيف يقول هذا عين تلعبك على ويخشى على طاحبها خشية عظيمة. والذي ان لما انتركت فلاد عند القاضي فانه لا يقضيه لأنه يمكن ان يقضي وكي نقولوا ما يقليهاش ماشي معناتها رانا ما خففنا عليه ساعدناه ثم كي يقول اجبقت عليه لانه اللي يقضي هذلي الذماته صور كل نتا واحد مثلا ديتو دراهم في الجاهليه وديتو دراهم سرقتهم لو لا دريتو نحي له الدراهم وبعد رحت للسيد قلت له هاك نحيطه مليون بطهار مئة مليون يقولك والله من فيهم والله من سمحك ما كل أضعب أنك ت... تمد مئة مليون زيادة أو يقولك واحد والله من سمحك لا شك أنه, أنه كما يسامحك المظلوم أخطر فإذا قلنا احنا أنه ما يقدرش شي قضيها معناه أنه يبكي على عمرو يجري يشوف في فهي رقع رقعها في فلات هذه لخلناها يشوف في فهي من النوافل الكثيرة والصدق في التوبة إلى الله جلد رعا العمرو فيه. من أبوك من قول ما حكم شحن الهواتف في مدرسة قرآنية سحن الهواتف في مدرسة قرآنية إذا كان المدرسة القرآنية واحد يخلطها واجعل خلطها ماوس وقف يعني, يعني كل شيء تابع للوقف الوقف أخواني عنده سرط سرط الواقف يجد أن يقف عليه الإنسان إذا كان الواقف دار الكهرباء في المساجد لأجل أن يشغلوا بها الميكروفونات ويضوي بها وينقي بها فليس لأحد أن يزيد على هذا ولو واحد قال فلسطري في سيديد يركابه من المسجد ويديه لا يجب إلا إذا عرفنا شرط الواقع وإن كان لا نعرف الشرط الواقع معروف في هذا أن هذه الكارباء خاصة بالمسجد وما يصلح المسجد فقط ومن هذا الثلوم تح المسجد والبارة تح المسجد والأكتراتورة على المسجد هذا كلهم لا يجب تعملها في الأغرب الخارج تقول يا شيخ راك غيرتنا كل شيء والله ما هذا الشرعي لهذا إذا كانت هذه المدرسة شارط الواقع يعني أن كهرباءها إنما يفتغل فيما يطلح المدرسة فقط فلا يجوز الشحن الهاتف فيها السؤال أبو, اله... أبو الهما من أثين أين هو هذا أبو الهما كلهما بقن سيزعب علينا إن شاء الله ما هي نصيحتك لمرأة تهدد زوجها بطلب الطلاق إن هو تزوج بمرأة ثانية وتقول أنها لا تتحمل أن ترى زوجها مع مرأة أخرى وهل يجوز للرجل أن يتزوج زوجة ثانية بدون علم الزوجة الأولى أستاذ وعب أقول ليس للمرأة أن تطلب الطلاق من غير بأس ليس للمرأة أن تطلب الطلاق من غير بأس وأن الشرع الحكيم جوز للرجل أن يتزوج أربع نسوة لكن من أصعب الأمور فعلى المسلمين أن يتحروا في مثل هذه المسألة أما أن يتزوج الرجل من غير علم المرأة فهذا لا يحقق له العزل لأنه إذا تزوجت والمرأة ساعك ما تعرفش رح تقولي تكذب تقولي كذب كبير تقولي مسيلي ما الكذب كل يوم واش أنا مسافر أنا رايح لخطنطينة عندي سلحة أنا رايح للعمرة فما رايح للعمرة الأول يروح غير منها يغلق الهدفون أو راح منه. مرت دوره مرت من هكذا يكذب الأمر الثاني زيادة على الكذب أنه يصير يعني لا يمكن أن يحقق العدل وهو العدل في المدين يولي المرأة التي عنده الأقلية إبادة ولده دايما عندها اللي قوله خرم سكينها امر عليها كذلك الجلجل لقد غير شيء جمحة كذلك تنقل فهذا لا ينبغي أخواني بل ينبغي الإعلان ويجيب الإعلان كبير من الناس صارت فيهم مشاكل لأجل هذا فاتخذ فيه خالد أبو عبد المحسن معلش باش نتربوا على كل حال قال ما نصيحتكم لمن يرحف الشيخ الألباني رحمه الله بالشذور في بعضين فتاوة قائلوا هذا غير المتعذمين بآداب الإسلام الشيخ الألباني رحمه الله عالم العلاء المسلمين يخطئ ويصيب كثائر الناس فما أخطأ فعن اجتهاد قالوا الله أن يثيبه عليه وما ولا ينبغي تقليده فيه وما أصاب فنرجو له الأجران وهو رحمه الله تعالى من المتبعين للسنة بابين عنه وقد نمي إلي أن بعض الناس ممن يتصدروا في يقول أو يحط طلبة العلم ما هو هو كبير على هذه الشيئة يقول للطلبة أنا يعني أرجو من طلبة العلم أن يعني يتفرغوا ويجمعوا لنا شذوذة الألباني خلاص العلم قاضي شذوذة الألباني العلم كثير يا العلم كثير جدا واشغل الناس بحفظ القرآن وحفظة سنة وتعلم التوحيد والدعوة إلى الله مشي تشغلهم بجمع شدودات فلان وفلان فإن هذا ليس من العلم وهو تضيع للأعمار بما لا فائدة جالت جالت في ساحة المسجد يسمى بجمنع فرشكن الله إن شاء الله كنوا صادقين هل يمكنك أن أزمورها يكون لديكم صادق مجي يخبرنا روح وقال نفتحكم الزبش من شوفهش عند الجمع, أو عند الجمع بين المغرب والعشاء في المطار فمتى يصلي الوتر؟ الوتر يا إخواني مربوط مرتبط بثلاثة العشاء متى صليت العشاء صلي الوتر بعد إذا صليت العشاء في وقت المغرب جمعا فتصليه بعد ثلاثك العشاء ولو لم يحضر وقت ثلاثة العشاء حين هذا تذكرنا جبن حال سؤالين جوابوا على واحد قال هل النفس على اليطاء في الصلاة من, من, من الجد الذي يسمى خنزب أو الشيطان الذي يسمى خنزب يكون مرة واحدة أو أكثر وهل يكون ذلك قائما فقط أو كذلك في الركوع والسجود هذا النفت مشروع وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبيع وهو أن ينفث نفسا ثلاث مرات ويتعذ بالله عن يتائه لكن لا يجعل هذا كل الصلاة إن هذا من العبد إنسان يحاول يعني يدفع الوسوات قدر الإنكان أو يدفع الاشتغال بأمور أخرى قدر الإنكان فإن تمكن منه وسيطر عليه ما هو حال عثمان بن أبي العق جاذ له أن يلتفد ويستعيل بالله من الشيطان حقيقة ويقول هاش كلاما فقط وإنما يقولها من قلبه أعول بالله من الشيطان الرجيم يقولها من قلبه موقنا بها فإن الله تعالى ان التعاذ به المؤمن أعاذه الله ويفعل هذا ويجوز أن يفعله في الموابع التي يمكنه أن يرتفت فيها وهو أن يكون قائما أو فروقه عما في سجود ما رحش يقبله لأنه إذا فعل هذا يرفع رأسه سؤال الأخير رجل يقول للرجل أقربني مال عشرين أو ثلاثين مليون ثم بعد مدة من الزمن يرجع له المال بالفائدة ثلث, ثلث المال هذه الفائدة ربا هذه الفائدة ربا وقال الله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان